بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقه وخير مما يلمعون صفحي طلبة الدكتور محمد رجال بل اسماعي يقدم لكم أصول التفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نحن الآن بصدد دراسة العلم المسمى أصول التفسير أصول التفسير وقد اخترنا كتابا لبعض المشايخ من أساتذة فن علوم القرآن وهو الشيخ الأستاذ الدكتور مساعد الطيار حفظه الله وتعالى وهو كتاب فصول في أصول التفسير وهو سهل العباره ومع ايجازه لكنه عرض المسألة عرض مسائل أصول التفسير عرضها بشكل مستوعب وبدقة علمية مع الإجاز واضح يبقى في سهولة عبارة في إجاز وفي استيعاب مع عمق في المسائل في الحقيقة وقلنا يكون هذا في كتاب صغير الحج كهذا الكتاب ولهذا يسهل على طالب العلم قراءته ومدارسته فإحنا ان شاء الله تعالى تعليقنا عليه حيكون برضو في المقصد اللي قلناه هو حل غامض تفسير لفظة تصوير مسألة لكن كثير من الكلام الانشائي اللي حنجده او بعض الامثله ممكن نضرب مثال واحد ويذكر مثالين ثلاث فاحنا نضرب مثال وحضرتكوا تذكروا ايه المثالين يا اخوانا اتفقنا طبعا اصول التفسير هذا علم يتعلق بالقرآن والقرآن هو كلام الله تعالى ما نيتك في ذلك؟ قلنا نية عامة ونية خاصة أما النية العامة أن ترفع الجهل عن نفسك بربك وشرعه فنفسك جاهلة بربها وبمراد ربها منها فأنت تسعى في تحصيل العلم إلى رفع ذلك الجهل حتى تعرف الله ومراده سبحانه وتعالى. هذه النية العامة في سعيك في طلب العلم النية الخاصة بحسب كل فن كما ذكرنا في الفقه فالآن نذكر في التفسير فالتفسير هو بيان لكلام الله فأنت الآن في سعيك لمعرفة أصول التفسير أنت الآن تتعرف على كلام الله تعالى أنت الآن ينكشف لك مراد الله تعالى في القرآن هذه الرسالة السماوية الخاتمة المعجزة المهيمنة أنت بتحصيلك لتلك الأصول تكون أقرب إلى الفهم عن الله تعالى في كلمات القرآن فإذا ما قرأت القرآن تعبدت إلى الله تعالى بتلاوة حروف وكذلك بمعرفة المراد من وراء تلك الحروف حتى يتسنى لك بعد ذلك أن تعمل بمراده منك فأنت الآن في سعيك لمعرفة تلك الأصول ليس لتحسين الألسنة ولا لتزيين المقالات وإنما من المقصود منها صلتم على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تتشرف بمزيد فهم عن الله تعالى أن تتشرف بمزيد فهم لمراد الله تعالى وذلك الذي جعله في كلامه في القران نجدد ليه إنهيا ونحسن القصد حتى نبلغ بإذن الله عز وجل واعلموا أنكم تسيرون بنياتكم وتبلغ بكم ما تقصر عنه جوارحكم فإن حسنت منكم النوايا والبواطن فذلك لا شك يجبر, يجبر نقصان تلك الظواهر وهذه الحركات التي تسيرون فيها في عمل الجوارح واضح يا clear, طيب بسم الله والحمد لله of والسلام على رسول الله Lord, التفسير Lord, 11. 11. 11. 12. The purpose of the presentation is the essence of the language, which is the essence of the language, and the essence of the language, and what ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره وهذا مستوحى من المعنى اللغوي ويقرب من معنى الأصل القاعدة وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت والتفسير في اللغة مأخوذ من نهاية الأصل في اللغة وكل فن وكل اصطلاح كما ذكرنا من قبل له إيه له معنيان المعنى الأول يتعلق بوضعه في اللغة في اللسان العرب والمعنى الثاني يتعلق بكون أهل اصطلاح ما قد تواضعوا قد اصطلحوا قد اتفقوا على أن يقصدوا بهذا اللذكيت ها هذا هو المعنى الاصطلاح فالآن الأصل في اللغة لان هو فك اصول التفسير اصول جمع اصل فيفسر الاصل التفسير يفصل التفسير يبقى لما تحطهم جنب بعض تعرف المعنى التركيبي معايا يا اخوانا فاصول الاصل قال ان معناه الاصلي معناه الاولي هو مبدا الشيء وما يبنى عليه غيره شيء ان تبني عليه غيره فهذا يسمى إيه الأصل وكل ما جاء بعد ذلك مع اللغة مشتق من هذا مم. والتفسير في اللغة والتفسير في اللغة مأخوذ من مادة فسر وهي تدل على ظهور الشيء وبيانه ومنه الكشف عن المعنى الغامض وللتفسير في الاستراح تعاريف ومن أوضحها فسر مثل سافر both of them with meaning one and the Arabs were connected between the meanings in the original what is called the greatest they are talking about the same meaning or what they are comparing so they ويقول العرب سافر أو السفر اللي هو الرحلة وانتقال في الأرض لأنه يكشف عن معادن الرجال واضح فهنا فاسر بمعنى الكشف نعم ومن وللتفسير في الاصطلاح تعاريف ومن أوضحها تعاريف لا تعاريف تعاريف ومن أوضحها بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيان بيان هذا معنى التفسير. لكن كل بيان لا بيان كلام هل كل كلام لا بيان كلام الله تعالى هل كل كلام لله تعالى؟ لا شوف كل التعريف لا المقصود بأنه أنه يحد ويقيد ما أمكن معايا؟ لا دبيان كلام الله تعالى المعجز لأن مما أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله والحديث القدسي وليس بمعجزين المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن من الممكن أن يكون لله كلام معجز وليس لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا كده قيدنا الغاية ما أشرنا إلى المطلوب ما بين دفتي المصحف نعم وأصول التفسير, وأصول التفسير هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين في فهم التفسير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 الرجوع فيه إلى، في الأولى يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها، خاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا العلم. وفي الثانية يكون الاعتماد على ما قعد من, من أصول في تفاسير السابقين لكي يعتمد الصحيح في التفسير ويتجنب الخطأ فيه كيف نفسر القرآن؟ يعني وهل سنأتي بجديد لم يأت به السابقون؟ لا وإنما قد نزيد ما حصلت أداة زيادة So يحتمل وقد يتعلق related. And the Quran is بشيء في الواقع لم يكن موجودا word السلف فهل معنى ذلك real لم يقفوا على not present وقفوا على days of زدنا فيما يحتمل لفظه شيئا زي مثلا ما did not stop on For lack of knowledge, for lack of knowledge, هذا. فهل هذا يعني for استبدلنا ما كان يعرفه السلف من بيان كلام الله تعالى بهذه المعلومات developed لا؟ فكلام الله تعالى مفسر على ما فسره السلف، لكن the word of Allah, for these new information? No. So the word of Allah, for lack في مسألة في موضع على قولين أو على ثلاثة أقوال فنحن يمكن لنا أن نرجح بين تلك الاقوال وحيما يكون تفسير القرآن منزلا منزلة الاختلاف الفقهي الاجتهادي الظني كل بحسب اجتهادي يقول معنى قول الله تعالى كيت كيت واضح يا أخوانا يبما دورنا كيف نفسر, نفسر القرآن؟ أول شرط بما لا يتناقض عن ما فسر به السلف الكرام عليهم رحمة الله تعالى النقطة الثانية أن يمكن الترجيح يبقى زيادة بيدي بعد بيدي عمق يحتمله اللفظ ما كان في تصور السلف لكن الآن قد تجددت من العلوم ما يمكن أن يسمح بذلك العمق لكنه لا يتناقض ولا يتعارض ولا يزيل فضلا أن يرفع تفسير السلف لذلك الموضوع. النقطة الثانية أننا نرجح بين بين أكوالهم عليهم رحمة الله تعالى. ومما يجدر ذكره أنه لا توجد دراسة متكاملة لموضوعات هذا العلم والكتب التي كتبت في هذا العلم سارت على ثلاثة مناهج الأول لا أتبعي أقول بقى إيه؟ هنعدي ليه الصفحه لحضراتكم الا انا هعدي حضرتك تقراوه الامر إيه ان شاء الله تعالى يسير حكم التفسير واقسامه حكم التفسير انزل الله كتابه ليتدبره الناس قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ونع على من لا على من لم يتدبره فقال من من لم يتدبره فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والتدبر يكون بعد تفسير ألفاظه وفهم معانيه ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسير وتعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير ويعلم الأمة معاني كلام ربها أما الأفراد فعلى كل منهم واجب منه وهو ما يقيمون به ثرائضهم ويعرفون به ربهم نعم يعني هناك حكم واجب على الأمة ولكن هذا الواجب ما يسميه العلماء بالواجب الكثال أن يحصل ذلك العلم في الأمة أن يقوم من يحصل به ذلك العلم في الأمة على جهة الإجزاء والكفاء طيب بأيت الناس لا يجب في حقهم لكن من طلبه معهم فهو واجب أيضا عليه واضح واضح فإذا نهض بعض العلماء أو بعض طلبة العلم لدراسة علم التفسير فقد رفعوا عن الأمة إثم الوجوب فإذا حصلت بهم الكفاية فقد رفع الإثم فإن لم تحصل به الكفاية بهم الكفاية ما زالت الأمة في حرج لأنهم يحتاجون إلى معرفة كلام الله تعالى الأمة جميعا وقد يختلف ذلك فلو قلنا مثلا مصر أو الاسماعيليه المدينة اللي احنا فيها مثلا هذه المدينة لا بد أن يكون فيها من يقوم بهذه العلوم الكفائية فان لم يمكن أن يوجد فيها أو لم يكن فيها تعين أن يرحل الناس خارجها لطلب تلك العلوم وجبا حتى ينهض هؤلاء لدفع من يقوم منهم بتولي تلك المهم مهمة الدراسة والتدريس والتعليم أمر خطير صحيح أمر خطير ولكن الحمد لله الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعف فإن مسألة الرحلة من مكان لمكان أصبح دلوقتي يجبرها وسائل الاتصال وسائل الاتصال إنت دلوقتي لو ما فيش مفتي في مكانك تقدر تستفتيه في مسألة المسألة الفقهية تعمل لابد أن ترحل لا بد أن ترحل من هذا المكان طيب للوقت الحمد لله خفف الله عنا فوسائل الاتصال انت ممكن تتصل تسأل بأي طريقة فدي ممكن يرفع الحرج في مسألة إن انت أن ترحل عن هذه البلدة فيبقى لفظ الأمة لفظ عام وقد ينزل كذلك على يعني مجتمعات المجتمعات الخاصة لكن مع التواصل الرهيب الذي نحن فيه فكنا يبقى نقدر نقول ان لفظ الأمة ينطبق على على العموم وما حدش يظن إن إحنا, إن, إن إحنا يعني عندنا كسرة ووفلة لا الحقيقة لا إن ممكن يكون في كسرة في أماكن ونضوب وخلو في أماكن أخرى يعني إحنا لو وزعنا لو وزعنا أهل العلم الصادقين العارفين بهذه العلوم الكفائية الواجبة الكفائية على الأمة ما قاموا بهذا الفرض ما قاموا بهذا الفرض بالحقيقة في الحقيقة. فنسأل الله تعالى السلام والعفو ونعفة No, بتكلم على حكم talk about the rule of teaching. In fact, we are not like this, we are going to look at the fact that we are seeking knowledge of understanding, or that you are a believer. No, we are not always at the beginning of the task, we are going to look at the vast majority of us, but if we are not after that, and we are in ولابن عباس رضي الله عنه تقسيم هو تفسير لمن الأدب، حتى وإن لم يكتب إحنا إيه؟ نتردد. ما شيخنا؟ ولابن عباس ولابن عباس رضي الله عنهما تقسيم للتفسير، ويمكن من خلال هذا التقسيم معرفة ما يجب على أفراد الأمة كما سيأتي أقسام التفسير. للتفسير أقسام عدة وكل قسم مبني على اعتبار ويكون هذا الاعتبار بالنظر إلى جهة من جهات التفسير ويمكن تقسيم هذه الاعتبارات إلى ما يلي باعتبار معرفة الناس له اثنين باعتبار طريق الوصول إليه ثلاثة باعتبار أساليبه أربعة باعتبار اتجاهات المفسرين فيه يعني باعتبار يعني يمكن تقسمه شيء واحد كيف نقسمه باعتبارات عدة احنا دؤت هذا الجمع المبارك هذا الجمع انا يمكن ان اقسمه من كذا جهة بكذا اعتبار ان اقسمه باعتبار السن يبقى الى ثلاث فئات كبار متوسطين صغار لا تقسيم هفترض مفيء زيد في الكبار مع يا أخواني عشان إشكالية التقسيم من جاز اعتبار دي قوم كي تكون إيه ما ضل في الفهم شوي يبقى زايد في قسم الكبار في التقسيم واحد اللي هو إيه تقسيم باعتبار إيه السن حاجة دوتيه قسّمون باعتبار آخر إيه باعتبار الآخر بالطول في الذكور وانوثينا بالطول معيا الطول حاول طوال متوسطون قصار الطوال متوسطون كصار زيد لقيته في في القصير رجلته قصيرا سيبقى في رقم ثلاثة يبقى هو كان في ألف في القسم الأول وصار في جيم في القسم الثاني ايه الاختلاف ده ازاي تحط هنا وهنا ما هو هذا باعتبارين مختلفين فانا نفس الجمع ده انا قسمته باعتبار السن وقسمته باعتبار الطول ممكن اقسمه باعتبار الدرجه في الامتحان اقسمه باعتبار الشهاده اقسمه باعتبار السكن والقرب معايا يا اخواننا صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنقول ايه يبقى فهمتوا مساله التقسيم بكذا اعتبار دي يبقى هنا القران كيف نقسمه وقال كذا تقسيمات أربع تقسيمات باعتبار معرفة الناس له يبقى تقسيم يبقى أنا انظر للقران من هذه الجهه معرفة الناس له وهو بعد بعدك باعتبار طريق الوصول إليه حيفصل يبقى تقسيم تاني زي الطول وزي السن واضح كده يبقى ما نختلطش علينا هذه التقسيمات يمكن الشيء الواحد يبقى في ألف في قسم في تقسيم يبقى في دا في تقسيم يبقى في ديم في, في, في تقسيم من أخر نعم تفضل أولا باعتبار معرفة الناس له خسم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما التفسير وجعله أربعة أوجه وجعله, وجعله أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير اثنين وتفسير لا يعذر أحد بجهله ثلاثة وتفسير يعلمه العلماء أربعة وتفسير يعلمه لا يعلمه إلا الله ومن, ومن ابدع علمه فقد كذب تفصيل هذه الأوجه الوجه الأول ما تعرفه العرب من كلامها يشمل هذا القسم الفاظ القرآن وأساليبه في الخطاب وذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى فرائقهم في الكلام والأساليب لما كانت والأساليب لما كانت على سننهم في الكلام لم يخفى عليهم المراد منها فيعلمون من قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم أن هذا الخطاب خطاب, خطاب امتهان وتهكم وإن كانت الفاظه مما يستعمل في المدح، وذلك لأن السياق يدل على معنى الامتهان وهذا الوجه من فروض الكفاية إذ لا يجب على كل مسلم معرفة لا يجب على كل مسلم معرفة جميع معرفة جميع المعاني اللغوية والأساليب الكلامية الواردة في القرآن وقد يرتقي إلى الواجب إذا توقف عمل الواجب على هذه المعرفة أمر خطير يا أخوان يعني هذه واجبات نحن مشينا عملينا المصنف يذكر واجبات قد لا ننتبه اليها مع يا هذا النوع الأول أو القسم الأول في التقسيم المبارك لابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة فالقسم الأول ال ال الوجه الأول ما تعرفه العرب من كلامها فقد نزل القرآن بلسان العرب وبالتالي الألفاظ والتراكيب هذا السياق بجملته عربي خالص ليس فيه عجمة، وبالتالي من يعرف هذه الألفاظ ومن يحدد تلك التراكيب العرب يبقى اراد أن يقول إذا أردتم إذا أبهمت كلمة فعليكم ب بلسان العرب، فإنكم تجدون معنى تلك الكلمة في لسان العرب، فما أشكل عليكم فلعجمتكم، لكن ما أشكل عليهم ذلك. واضح وهذا لا يعني أن كل عربي يحيط بكل لفظة فهذا لا يمكن هذا لا يمكن لأن لسان العرب واسع جدا ومتباين ومختلف ولذلك أشكلت بعض الألفاظ على أئمة من أئمة اللغة وعلى بعض الصحابة واضح فبالتالي يؤخذ هذا من مظاني مجموعا مجموعا اهل أهل الإن مشوف اللي لمن لقوش هنا يقول ما أدري ما هذه نجد فين عند اخ لانه لا يطيق الاحاطه بكلمات العرب او بكلام العرب احد واضح يا اخوانا طيب الوجه الثاني والمثال الذي ضربه وقال ذق ذق انك انت العزيز الكريم دي هل دي محتاجه عند العربي ان ان نقول له اصل دي لامتهانه كان في سياق في قرينه ها؟ ويبقى فيه إشكال إزاي يدخله في النار ويقول له ذوق بعدين يصفه بالعزه والكرم لا لأن العربي إذا ما سمع ذلك محتاج إلى بحث عن القراء أو محتاج إلى التفهيم والتبين ورفع الإشكال ما حصل إشكال وانما وإنما جملة دفعة مرة واحدة فاهم أن المقصود ايه الامتهان والتهكم فما حصلش اشكاء ومن هنا عرف ان كثيرا مما يشكل على بعض الناس من اهل الدين او يتخذوه اعداء الدين سهاما مسمومه على ذلك القران من هذا الجنس ومن لا يحسن العربيه وتراهم ايه يعني يقول ده كانت منصوبه المفروض تبقى مضمومه ده كل كلام ايه كلام جهل ليه لان العرب هم ادرا بكلامهم منا احنا برضه احنا فينا حكمه احنا ما نقدرش واضح يا اخواننا طيب الوجه الثاني الوجه الثاني مما لا ما لا يعذر احد بجهله وهذا يشمل الامر بالفرائض والنهي عن المحارم واصول الاخلاق والعقائد فقوله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا يعذر أحد بجهل آه. مثل هذه الخطابات وهو يقرأ لكم نعم هذه نقطة مهمة جدا لا يعذر أحد بجهله لأنها لا تفتقر إلا إلى مبدأ الفهم لا تفتقر إلى زيادة عن الفهم العادي طالما أنك تستطيع أن تفهم اللسان العربي وواحد يقول ما واحد يقول دلوقتي لو واحد أعجم وسمعي ده مش هيفهمه فكيف هل لا يعذر لا يعذر إن المقصود هنا لا يعذر أحد بجهل قد استوفى اللسان العربي بمعنى قد عالم قد وقف على اللسان العربي يستطيع أن يفهم التركيب لكن لا يفتقر هذا الخطاب الجزء ده لا يفتقر إلى مزيد علم بقصود بقواعد بضوابط بفهم خاص بعلم معين لا لا يفتقر وهذا من رحمة الله علينا لأن الله تعالى في هذا الخطاب في وصول العقائد وفي الفرائض والمحارم فهذا الخطاب يشمل كل الناس وبالتالي لم يحوج الله تعالى في ذلك الخطاب أحد إلى أحد آه، أقيم الصلاة صحيح إن إحنا ممكن نقوله يديت أصل الأمر يصرف إلى الوجوب ما لم تأتي قال إذا كلام كله دباجة الأصوليين والعلماء لكن مين من الناس يسمع أقيم الصلاة ما يفهمش إن الصلاة طلوبة الصلاة أمر بها آه مين لما يقول لا تقرب الزنا يقدر يقول والله الله ما فهمتش المعنى من لا تقربه هو ما قال ليش ما تفعلوش وقال لي لا تقربه وأنا مش فاهم هل حد يدعي ذلك فمن فعل ذلك لا يعذر بجهله ما ينفعش يقول لا أنا ما عرفتش ما فهمتش لأن الله لم يحوج في هذه المسائل والقضايا أحدا من الأمة إلى أحد طالما ان يستوفينا لإيه اللسان ودي تاخدها قعد إن هذا الخطاب العام نزل لي بلغة العامة والبعض يقول أنه نزل بلغة الأميين بلغة الأميين أم اللسان العربي دون أصول قواعد ضوابط متول منظوم منسو كل الكلام ده ما يعرفهوش فبالتالي جاءت هذه المسائل خالصة تناسب بدائيه تناسب كلفة يفهمها الأعراب اللي جاي من الصحراء and اللي لسه ما بلغتش never been الكبير to الشاب وهكذا كله لا يختلف فيه and هذا هو المعنى ليه all من رب العالمين فتخيل not differ كان يحوج ربنا فيها حد ما why? the ما of the ما of the world so imagine that this is واضح يا إخوانا ومنه العقائد فلما ربنا يقول لنا إن اسمك كيت إن صفاتك كيت لازم أفهم إني ذا موضوع لأبسط الفهم لمبتدا الفهم ما ينفعش إننا نقول إننا نفهم صفات ربنا لازم في قواعد منطقية وأصول كلامية لابد أن أتعلمها حتى أفهم هذه الصفات هذا يناقض هذا التقسيم الذي جعله ابن ابن عباس رضي الله عنهما فهمنا وهذا من الجواب القوي جدا في مسألة تأويل الأسماء والصفات وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب والخيانة وعن اتيان الفواحش وعن اتيان الفواحش وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة بالأخلاق، لأن الأخلاق والعقائد لا تتبدل في شرعة ما، هي ثابتة لا يدخلها النسخ، العقائد والأخلاق لا يدخلها الإيه النسخ، لا تأتي شريعة فتنسخ خلقا. في شريعة أسبق يعني الصدق ما ينفعش نتصور في شريعة جد بالكذب واضح يا إخوانا لكن العبادات والمعاملات هو ما يمكن أن يدخله النسخ والتغيير بحسب الواقع وبحسب الشريعة ولكن أصل الفرائض أصل العبادات لا ينسح كذاك لا بد من وجود عبادة لكن إيه نوع العبادة إيه تفاصيل العبادة هذا ما يدخله الإيه النسخ والتغيير من شريعه الى اخرى لكن الثابت في كل شرائع الله تعالى هو العقائد والاخلاق نعم ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد كقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله وقوله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وغيرها من الأوامر والنواهي المتعلقة بالتوحيد هذه, كل هذه كلها داخلة في ضمن الواجب الذي يجب على المسلم تعلمه من التفسير الوجه الثالث ما تعلمه ما تعلمه العلماء نعم يعني هذا الوجه هذه المسائل هذه القضايا تفتقر إلى مزيد علم إلى آلة بها يحصل الكشف والمراد والبيان في القران امم الوجه الثالث ما تعلمه العلماء واما يشمله هذا القسم ما تشابه منه على عامه الناس وما يستنبط منه من فوائد واحكام نعم وهذا القسم من فروض الكفايه فروض الكفايه لان لا هذا من رحمه الله تعالى لم يجعله واجبا فنجد أنه واجب على كل مسلم أن يسعى في طلب هذه الآلة أو هذه الأدوات فيبقى أصولي ولغوي ومش الدنيا لا تستقر بذلك واضح فلو فلولا نافر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فهذه سنة الله الشرعية والقدرية الكونية معايا أخوانا هنا زي ايه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء القرء اما طهر في لسان العرب او حيض العرب شوفي يعني نطبق الثلاث وجوه الثلاثه على المثال ده العرب فاهم يعني ايه قرء القرء عنده حيض والقرء عنده طهر كويس يبقى العربي حيفهم لكن هيحصل له اشكال ايه الاشكال ليس عارف في العرب العربي يبقى اللسان العربي يقف هنا القسم الثاني لو معلمهم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إن في حكم شرعي يتعلق بالمطلقة مصبوط هنا لا يعلمه ولا لا يعلمه يبقى لابد أن يسأل ما هو ذلك الحكم الشرعي يبقى هذا الحكم افتقر إلى آلة ليس عند عامة المسلمين I don't اللسان العربي Muslim العربي them مش عارف the مسلم came حتى من I don't عندها if there's في حكم لكن what الحكم يتعلق الحكم to this rule with the ولا ما the لكن or with the rule but what do you think of it but what do you think في الادله والقراءة السياق بتاع الايه فيرجح ده ويرجح ده وكذا فيجي بعض العلماء يقولوا ده حاجة. يبقى ثلاثه قروء يعني ثلاث حضه او يجي بعض العلماء يقول نطور يبقى ثلاثه قروء يبقى ثلاثه ثلاثه ايه اطهار واضح يا اخواننا واضح يبقى فهمنا الفرق بين ده واللي قبل كده طيب فإن الفرق بين ده وبين اللسان العربي شنخططش علينا إن ده زاد على معرفة اللسان العربي شيئا من العلم من الأصول والقواعد والضوابط والخلاف والإجماع وغيرها هذا الوجه الرابع الوجه الرابع ما لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فقد كذب ويشمل, هذه ويشمل هذا حقائق المغيبات ووقت وقوعها فالذابه التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفها حقيقتها الا الله ولا يعلم وقتها فالذابه التي تخرج من في آخر الزمان لا يعلم كيف تكون حقيقتها نعم الا الله ولا يعلم وقت خروجها إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وهكذا سائر الغيبيات نعم. وهذا النوع غير واجب على أحد بل من تجشم تفسيره فقد أثم وافترى على الله وادعى علما لا يعلمه إلا الله سبحانه فهذه الغيبيات التأويل فيها هي حصولها ووقعها أخرجنا لهم دابة من الأرض هذه الدابه شكلها ايه تخرج ازاي النار اللي حتخرج كل هذه القضايا التي حدثنا الله تعالى عنها فدي احنا ما نتجشم ولا نتعنى بل من فعل ذلك فقد آثم وافترى على الله تعالى كذبا وكذلك كيفية الصفات بتاعه سبحانه وتعالى كيف اليد كيف العين كيف كذا كل هذا من تعنى وتجشم تفسيره ومعرفته مش التفسير كان بيقول كلام على الكيفيه الكيف كيف هذا فهذا حرام وقد اس نعم ثانيا هذا هو القسم القسم الاول القسم الاول هو تقسيم ابن عباس رضي الله عنهما قسم القران باعتبار نعم معرفة الناس له طيب ثانيا باعتبار طريق الوصول إليه, إليه ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين الأول ما يكون طريق الوصول إليه الأثر وهو التفسير بالمأثور الثاني ما يكون طريق الوصول إليه الاجتهاد وهو التفسير بالرأس نعم هناك تفسير بالمأثور وسيأتي ما هو؟ تفسيره وتفسير بالراي وسياتي ما هو تفسيره لكن ننبه ان مش كلمه اول ما نجد كلمه راي نتخض خصوصا في مقابل الماثور اه يبهين عقل في مقابل نقل ارفض لا؟, لا مقصود بالراي هنا بحاس اصطلاح تقصد ايه بكلمه الراي ولذلك ما ورد من ذم الراي لا بد وان يحمل على راي مخصوص والا فكل العلماء استعملوا الراي حته الصحابه استعملوا الراي بس الراي انهي المعنى المحمود الممدوح يبقى في نوعين من الراي في نوعين من الراي اه زي القياس مثلا زي القياس الصحابه كلهم قاسوا مظبوط هذا راي نوع من انواع الراي فما ينفعش ايه اطلاقا اذا الراي مطلق ولذلك لما نجد مدرسه الراي فذا لا يعني مدرسه الراي ايه مذمومه مطلقا واضح يا اخوانا هذا يأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى بعد ذلك ثالثا ثالثا باعتبار أساليبه ينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام التفسير التحليلي اثنين التفسير الإجمالي ثلاثة التفسير المقارن أربعة التفسير الموضوعي وليك تفصيلا موجزا عن هذه الأقسام نعم. أولا التفسير التحليلي هذا القسم هو الغالب على التفاسير ويعمد المفسر بهذا الاسلوب ويعمده. ويعمد فيعمد المفسر بهذا الاسلوب الى التحليل الى التحليل في الايه يعني التحليل في الايه هيبينه هيقول ها سيبين سبب نزولها سيبينه فيبين سبب نزولها وبيان غريبها واعراب مشكلها وبيان مجملها فيبين سبب نزولها وبيان غريبها واعراب مشكلها وبيان مجملها هذا معنى التحليل هذا معنى التحليل فيبقى يمسك اللفظه ويمسك التركيب ويمسك السياق ويمسك كمان الصوره فيبين الصوره نزلت مكه ولا المدينه نزلت سببها ايه طب الموضع ده هل هو مختص من الصوره بسبب نزول ولا هو جاي طيب سبب النزول ده اثر ايه علامات وايه اثار سبب اج سبب النزول في هذه الايه في سياقها في كلماتها في الفاظها في احكامها يبقى بفكك كل ما يتعلق ايه بالايه فبيقول ده اكثر نوع من انواع من نوع التفسير نعم ومن امثلته من امثلته تفسير ابن عطيه والالوسي والشوكاني وغيرهم نعم ثانيا التفسير الاجمالي يعمد المفسر بهذا الاسلوب تخلي بالنا ان لكل حيذكر هنا ممكن يذكره في قسم ثاني يعني يذكر مثلا تفسير ابن عطيه تفسير ابن عطيه ممكن يذكره في تفسير تفسير اخر التفسير الشوكاني في تفسير دليلي لاني ممكن يتميز الكتاب الواحد التفسير الواحد بجهتين من هو بيحل كويس زي ممكن يتميز يتميز ب... لكن أيوه ما يغلب فخلاص العلماء بيقولوا ده يغلب عليه جانب كي ده يغلب عليه جانب كي لكن ما من كتاب إلا وفيه من كل هذه الجهات التقريب واضح؟ التفسير الإجمالي يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى بيان المعنى العام للآية دون التعرض للتفاصيل كالإعراب واللغة والبلاغة والفوائد وغيرها ومن أمثلته تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتفسير المكي الناصري وش بتفسير السعدي مشتهر ما بين إخواننا ده تفسير إيه إجمالي وبالتالي يعني يعني ينفع في البدايات in the beginning You على a good idea on the translation But you don't help it You will be proud of it If you want you وتجيده كذلك في تفسير القراري واحد من شيوخ الازهر الكبار نعم وابي بكر الجزائري الجزائري نعم الشاركي الجزائري انسب التفسير في هذا المعنى يناسب جدا طلبه العلم المبتدئين بالعامة الناس واحنا قلنا لما نقول عامة الناس قد يدخل فيه ايه في علوم الفلك يعني بنتكلم العامة من ناحية العلوم الشرعية يناسب جدا خصوصا يعني في البدايات لأنه يشير أيضا إلى بعض المعاني واللطائف في التربية والتسكية وهذه يعني قد تخلو منها كثير من التفسير فتفسير الشيخ أبي بكر الجزائري تفسير جيد جدا جدا في هذا الباب وينصح به لطالب العلم مبتدئ وينصح به للمعلم المربي أن يبدأ به طالب العلم للمبتدئ الانسان اللي داخل لسه وعايز يتعلم اقول له اقرا والله العشر الاخير من القران اقراه من تفسير الشيخ ابكي الجزائري احفظ الكلمات واقرا الشرح الاجمالي وهدايات الايات ودعك من الهامش الذي في بعض الحكم اللغوي نعم. ثالثا التفسير المقارن يعمل المفسر بهذا الأسلوب إلى قولين في التفسير ويقارن بينهما مع ترجيح ما يراه راجحا ومن أمثلته تفسير ابن جرير الطبريب وهذا يعني عمدة التفسير وهذا من أحسن التفسير وهذا في الحقيقة لا ينبغي أبدا لطالب علم في التفسير أن يتجاوزهم بل هو عمدة الترجيح وفيه ثوائد لا تنحصر لا تنحصر كتاب موسوعي يدل على موسوعية العلم التي عند كاتبه ومصنفه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وكان إماما مجتهدا كان مجتهدا في التفسير وفي اللغه وفي التاريخ واحوال العربي وفي الفقه كذلك وله مذهبه التفسير الموضوعي يعتمد هذا الاسلوب على دراسه لفظه او جمله او موضوع في القران وهو اقسام واحد ان يكون عرض ان يكون عرض الموضوع من خلال القران كله كموضوع صفات عباد الرحمن في القران اثنين أن يكون عرض الموضوع من خلال سورة كموضوع الأخلاق الاجتماعية في سورة الحجرات ثلاثة أن يستعرض المفسر لفظة أو جملة قرآنية ويبين معانيها في القرآن كلفظة الأمة في القرآن وجملة الذين في قلوبهم مرض في القرآن يعني التفسير الموضوع يعني إيه؟ أنت في كل أنواع التفسير السابقة أنت تسير يعني بترتيب الصور ترتيب الآيات فتفسر المواضع وقد تحيث يبقى أنت بتفسر اللفظة أو الجملة بحسب وجودها فين في الموضع ده أما تفسير الموضوع فأنت تختار الآن جملة أو لفظة كالتقوى مثلا أو تختار موضوعا كما تكلم هنا موضوع مثلا الزكاة موضوع النفاق موضوع فهذا الموضوع تتتبعه في القرآن جملة فتبدأ بقى هل زكر فين وتبدأ انت تتفصل زكر كم مرة طيب ونظر زكر في مكة أدئي وفي المدينة أدئي طب ايه طبيعة ذكره في القرآن طب تعلق السياق بيه وتعلقه بالسياق وتبدأ بقى تشوف هو زكر بقى في الآية الموضع الأول في الآية الفلانية في السورة الفلانية فتبدأ تشرحه من خلال هذه الصور بعد كده تروح بعدها الثلاثة أربع أجزاء هتجد موضع لي تاني بلك شدع وانت بقى بكل اللي إيه الفصل اللي بينهم يبقى أنت مرتبط بالكلمة باللفظة أو مرتبط بالجملة أو مرتبط بوحدة الإيه الموضوع الذي اخترته وده التفسير الموضوع رابعا باعتبار اتجاهات المفسرين فيه هذا تقسيم إيه بقى؟ بالتقسيم رقم أربعة باعتبار رابع. لا تفسير ابن كثير من اللي احنا قلنا ده يعتبر في ايه لا ماثور ده باعتبار احنا قلنا الماثور ده باعتبار هنتكلم في تفسير تحليلي تفسير اجمالي تفسير تفسير تحليلي وتفسير مقارنه مش هو بياتي بالقول والقول الاخر ويرجح صحيح ممكن ولا مش نعتبره اه نعتبره هكذا واحيانا ياتي بتفسير اجمالي في بعض المواضع لكن يغلب عليه التفسير التحليلي ايه التفسير الثاني تفسير الجلالين أقرب إلى الإجمال أقرب إلى الإجمال ولعل قد يأتي أحياناً ببعض الفوائد ما يحلل به مواضع الآية لكنه أقرب إلى الإجمال نعم رابعاً باعتبار اتجاهات المفسرين فيه المراد بالاتجاه الوجهات التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه أو كانت بارزة في تفسيره بحيث تميز بحيث تميز بها عن غيره يعني الاتجاه الروح العام الروح العام معايا يا يعني الروح العام التي نجدها في ذلك التفسير عادة يتأثر المفسر بفكرة بعقيدة برأي بمذهب عادة وعادة ما تجد ذلك في كتاباته خصوصا لو كان من أهل الفرق أو البدع لأن عادة ستجد أهل الفرق والبدع وإن كتبوا في العلوم religious science Or في علوم religious science في علوم the language يكتبون ليقرروا عقائدهم ومذاهبهم. الاتجاه Their يمثله تفسير ابن جرير وابن كثير It is the reading of the Jareer And the Kather and the Shinkit And تفسير Catholic It is the ويعني وقد أتى فيه أيضا من العجائب وقد تجد فيه توسعا في الرأي ولكن يقرر كثيرا مذهبه مذهب إيه الشعراء يقرر كثيرا مذهبه ويعني ألف تفسير الف في في جزء تقريبا في مجلد تفسير الفاتحة فقط وألفها عشرة ألف مسألة وأتى عليها وجاء بكل شيء في الفاتحة إلا التفسير كما قال أهل العلم يعني mean I شيء with التفسير. except for الله تعالى May God bless you A reading is a different reading But it is worth reading and reading The reading of the word And from it what is looking at the knowledge That was wrong on the reading And from في example The book of the Quran for ما يمكن ان يعنيه اللفظ عند العرب التوسع اللفظي ما دخلش في قضيه الحقيقه والايه والمجاز يمكن هذه القضيه لم تكن مساره ايام ابي عبيده رحمه الله تعالى نعم وتمثل الاتجاه اللغوي نعم كتاب اعراب القران للنحاس والبحر المحيط لابن حيان والدر المصون للسمين الحلبي وتمثل الاتجاه النحوي نعم كتاب يعني النحوي اتجاه النحوي يعني إيه, إيه؟ القرآن والتصريف اللي فيه الفاظ كتاب الكشاف للزمخشري والتحرير والتنوير للطاهر ابن عشور وتمثل الاتجاه البلاغي يعني تحرير والتنوير لابن ابن عشور, عشور رحمه الله تعالى يعني يعتبر تحفة في التفسير ويجزئ أي طالب علم إلا تفسير المأسور يعني لو انت عندك كتاب في التفسير المأسور زي ابن كثير زي, زي ابن جريد الطبري وعندك التحرير والتنوير يغنيك عن كل كتب الرأي والبلاغة وغير ذلك في الحقيقة لكن يرعى ايضا مسائل الصفات فيه هو الذي يبحث تلك الحضار هو الذي يشغل ويفعل هذه العقول فتجد العقول الجبارة دي التي خلقها الله تعالى أعملها كذلك في مواطنها مما جعله في القرآن جعله موطنا لتشغيل تلك country لتفعيل هذه those لو كانت كلها these truths لا مش were لا like that No, it's not ثم will come كذلك ما It will تفصيلا في كل شيء لا it will عشان the قام بين well It مزيد من the من التشريع ولذلك علماء It will come the Quran Because the يعني علما knowledge, ضخما ما زال and a short لكل still العقول حتى الكفار يشوفوا the messages to all of the people of the people even the Jews can you see how? how is the doctrine of religion? what is سبب doctrine of religion? لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون سبب التفصيلي انت مش فاهم ده هز المواضع التي أثرت الفقه التي فعلت تلك العقول واضح يا اخوان فانت أول ما تقرأ كما ضرب ذلك المثال وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم هي العالم يدور بأفين لكن لو قتلوا نصا واحدا كده في موضع واحد العقول دي مش ايه لن تفعل نعم الثاني التقييد المطلق. المطلق والمتناول لواحد لا بعينه. والمتناول هو المتناول لواحد لا بعينه. بعين وله تقسيمات في أصول الفقه. والمراد هنا بيان المثال. يعني أي طيب؟ يعني أي؟ يعني أي متناول لواحد لا بعينه. المطلق. المطلق ده لفظ بيجي في العربية. العرب لما يجي ينطق بيطوب الألفاظ. الألفاظ دي العلماء برضو. بدات تفكك اللفظ واللفظ ده واللهطه العربي يقصد بيه ما هو العربي قال احنا زي ما احنا عارفين في نداء للبعيد ونداء للايه يبقى هو لو استعمل النداء للبعيد يبقى عرفت اول ما اسمع كلمه نداء للبعيد الحرف بتاع النداء للبعيد يبقى افهم ان العربي بيقصد ايه ان ينادي واحد بعيد صح كده اول ما اسمع حرف نداء القريب يبقى افهم ان العربي بينادي واحد طب لو ما لقيتش في نداء البعيد اللي بيتنادى عليه ده بعيد في المسافه في المكان يبقى ده معناه ايه معناه كان العربي اراد ان يقول لي ان استعمال الحرف ده وهو بليغ راجل فصيح فاهم هو بيستخدم ايه استعمال الحرف ده اللي بياتي في بعد المسافه اراد ينبه بيه على شيء اخر ينقل بعد المسافه لبعد الايه المنزله ذلك الكتاب الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه لو تقرا القران ذلك دي اسم اشاره لايه للبعيد طب بعيد ليه بهذا بين يديك انت تتلوه لكن المقصود بعد المنزلة ذلك أيها العرب أنتم تنطقون بهذه الحروف وأنتم تعلمون استعمالها ولمصيغة من أجله فهذا الحرف ذلك اول ما يسمعه العربي ذلك يبقى في شيء بعيد بعيد في إبقى في المنزلة ولو جه الحرف هو والتاني الحرف بتاع القريب جه وكانت المسافة أو المكان بعيد يبقى المقصود انه كأنه أراد أن أن يقربه منه منزلة أو قربا من المحبة أو المواد أو, أو, أو غير ذلك واضح يا أخوان فهي خصائص في كلام العرب هنا المطلق برضه المطلق ده يعني هو المتناول لواحد الله بعين يعني إيه ببساطة المتناول يعني لفظ اللفظ ده إذا أطلق معي يا أخوان نركزوا معي صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاللفظ اللي بيقوله مطلق يعني ايه متناول يتناول يعني ايه يعني اللفظ ده عامل زي الشمسية الشمسية دي او العباية او السقف اللي اللي بيجي تحته هو المعنى فاللفظ ده شيء بيجي تحته المعنى اللي أصده هذا المتكلم صحيح كده نظبوط كده فكلمة متناول يعني ايه يعني يشمل يشمل المعنى ايه المعنى فقال لي هنا المتناول لواحد لا بعيني لواحد فقط طب ما هو زايد واحد لفظ يشمل واحد صح كده كلمه زايد لا قال لا بعيني لو قلت زايد يبقى انت عينته صح كده مظبوط ولا مش مظبوط لو قلت زايدون يبقى انا قصدت واحد اسمه زايد ده عين ده اخص شيء لا ده هو اراد يريد لفظ اذا اطلق يبقى المقصود منه إننا نعرف ان في واحد متصف بهذا الوصف طالب أعطي طالبا جائزه طالب هنا ايه الوصف اللي في الطالب كونه يطلب العلم مظبوط كده فانت طالب وده طالب وده طالب وده صح كده فلو انا قلت أعطي طالبا جائزه كلمه طالبان دي واحد ولا جماعة واحد موضوع لواحد لكن انهي واحد فيهم مش, مش, مش معروف زيد ولا عمرو ولا محمد ولا حسن هو دي لا بعيني عرف لو قال أعطي زيدا جائزة بقى واحد بعينه بقى واحد بإيه بعيني بخصوصه لا ده لما قال لي أعطي لا ما قالش اسم زيدا حيبقى بعينه لا هو مش عايزين فدالي صفة زيد ايه صفة زيد انه طالب فاراد ان عميلي من هو فقال اعطي طالبا فجه اللي سمع الكلام وده الراجل ده او الراجل ده او الراجل ده ادى واحد بس هو كده خلف الامر خلاص عمل اللي عليه لانه فهم ان يدي واحد والواحد ده مش معين انت قلت ادي اي واحد في المجلس صح كده ده معنى المطلق ده معنى المطلق ايه معنى المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه حنجد لفظ اللفظ ده عباره يحمل عن معنى وصف معين صفه معينه شغله معينه وما خصش بيها واحد موصوف وإنما ها مشاع كلها مشاع واضح يا اخوانا واضح صحيح. اديني المثال بقى ومن امثلته قوله تعالى ان الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم الآية قال بعض العلماء يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا يموتون وهم كفار فالإطلاق الذي في الآية الأولى ذكر مقيده في الآية الثانية يعني إلى الآية الأولى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ده مطلق صح كده بغض النظر كان قبل الممات ولا في الحياة عند الغرغره ولا قبل كده لم يتتكلم الايه فاطلقت الحكمه نجد ايه تانية تشبهها وتتكلم في موضوعها وده شرط مهم ما مش كل ايه تصلح انها تدخل على ايه تانية في المعنى لا بيتكلم على نفس القضية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان رفع التوبة مش لئي الكلام ايه القضية عدم قبول التوبة فعدم قبول التوبة في الآيات الأولى جاء مطلقة ما بوقت بزمن أما عدم قبول التوبة في الآيات الثانية فقيد بايه حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن لو شلت أنا القيد ده، بقيت زي الآية الأولى أطلقت لكن وجود القدة دال على إن التوبة مقبولة لغاية هذا القيد واضح يا إخوان صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم تخصيص العام ثلاثة تخصيص العام العام هو الكلام المستغرق لما يصبح له بحسب الواقع دفعة بلا حص دفعة دفعة بلا حص طيب يعني ايه برضو احنا قلنا المطلق انا قلت دربطلهم سأل ايه اعطي طالبا جائز العام بقى هو بيقول كلام مستغرق يعني مستغرق يعني يشمل شمول واسع نشوف المثال اللي ضربه الشيخ وصيغه وألفاظه كثيرة وقد ذكر كثير من العلماء أن ألفاظ القرآن على عمومها حتى يأتي ما يخصصها ومن امثلته قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ده هذا حكم عام في جميع المطلقات ليه لان لفظ المطلقات من الفاظ العموم الفاظ العموم ليها صيغ معينه مش ده تفصيلها لكن هذا من ضمن الصيغ المطلقات الالف واللام لما بتدخل على الايه اللي هي الف لام بتاعه ايه الف لام ها بتاعه الاستغراق بتاعه ايه هات الجنس والمطلقات يعني ايه والمطلقات الف لام التعريف الاستغراق يعني ايه كل واحده مطلقه صدقتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ها لا بص هذا ان انت تشيل الالف انا عايز تعريف الالف واللام دي ايه جميل يعني انا دلوقتي المطلقات دي هل نقصد بيها واحده لا هنقصد بيها زينب ما نقصدش بيها واحده ولكن نقصد بيها مين كل من اتصف بذلك الوصف كل مطلق والمتلقات يتربصن بأنفس إن ثلاثة قرؤ يأتي مخصص بعد كده القوله تعالى ثم أتى ما يخصص من هذا العام الحوامل وهو قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن فخص من عموم المطلقات وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن تخص من عموم المطلقات أولاة الأحمال نعم يبقى معنى كده إن ده عندي لفظ عام وبعدين وأنا في الآيات أجد صنف من هذا اللفظ صنف من الناس اللي تحت الشمسية العباية السقفلة صنف قد خصوا بحكم مغاير طب لو جه نفس الحكم يعني لو جه يقول إن أولاة الأحمال برضو سلاسة قروء هفترض هذا ما يبقاش في مغايرة يبقى نفسه هو الحكم هو الحكم بخلاص كانه بيأكد لكن ده هنا جاب لي حكم ايه مغاير ده اللي بيتسمى عمليه التخصيص ده اللي قصده تخصيص الان يبقى عز والمطلقات كل المطلقات يتربصن بانفسهن الا الا اولات الايه اولات الاحمل نعم 4 تفسير المفهوم من ايه بايه الاخرى المفهوم المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ومن امثلتك ومن امثله ما دل عليه اللفظ في لا في محل النطق صلى على النبي صلى الله عليه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق لا في محل النطق يعني ايه يعني انت دلوقتي لما اقول لفظ هقول ايه هقول خلي بالكم من يعني هقول ايه حائط جدار انا قلت جدار كلمه جدار دي داست عندك في التصور بتاع العقل والادراك على ذره صوره الجدار صح كده اول ما تقول جدار على طول داست على ذره ايه ما هو في صوره اسمها ايه الجدار صح كده جدار فتصور عندي كلمه صوره الجدار فهمت مفيش اشكال يبقى اللفظ أول ما سمعته أول ما تنطأ دخل الود على الفهم الإدراك التصور الدليل معنى صرته على طول في اشكال في دي ده في محل النطق ده في محل النطق طب لا في محل النطق ده قلت إيه قلت سقف سقف Yes, على is في التصور in the picture How? It is يعني a certain way You don't know what it means You say it's a cliff What is it? It is on a cliff Right? First of all, the word is a cliff You will find this cliff It is the thing اللوازم دي تأتي تابعا انت صورت السقف اهو بعد كده انت لازم عشان السقف يبقى سقف لازم يتشال على عواميد او على جدر صح كده يبقى تخيل كلمة سقف لوحدها طير في الهواء كده صعب شوي ولذلك من قول ايه دلوقتي ولذلك ربنا بقى لما تكلم عن هذا الايه رفع السماوات بغير عمد ترونها هذا هو, هو الابهار جلالة المعجزة ها؟ هو ده وجه المخاطبة لأن أنت مستلزم لكل سقف مستلزم أشياء أما السماوات فدور كده على ما استلزمته تجد مفيش فهنا يحصل المنا... الاختلاف والتباين ما بين إيه نبين صورة السقف اللي في ذهنك وبين الصورة المرئية اللي أنت شايفها رفع السماوات بغير عمد ترونها إما ترونها تعود على السماوات فيبقى تقدير الكلام رفع السماوات التي ترونها بغير عمد أو تعود على العمد ويمكن كده في احتمال وجود عمد إحنا من صح صحيح رفع السماوات بغير عمد هذه الأعمدة لا ترونها معايح Have you asked him to say something? طيب. What بنقول we say? يبقى means جدار word of سقف. خلينا بقى في سقف. سقف في معنى في محل النطق. في معنى في محل النطق هو سقف. وفي معنى لا في محل the rock يعني لما a meaning داست على area of معنى في محل النطق. بس كمان لقيت في is أشياء لوازم انا هتضرب هضربك مثلا عندك صندرة في البيت ملهاش ما سلم مالهش سلم في سلم متحرك قلت لابنك قلت له هات لي المتاع من فوق الصندرة الشنطه من فوق الصندرة يفضل واقف يا ابني هات لي الشنطه من فوق الصندرة يجي بعد ساعه يقول لك مجبتني. ما جبتهاش اصل ايه ده ما فيش انت ما قلتليش متاتش ايه ما هنطلع ازاي انت قلت لي طب يا ابن ما تجيب السلم وتطلع وانت ما, ما قلت ليش هات السلم واطلع عشان تجيب لي الشنطة من فوق لا انا هو معرض بالعقوبة او لا ما تجملوش لانه هو على قد فهم وماشي لمسألة تانية لكن لو هو اي واحد دلوقتي لما قل له كده وكأني امرت باللازم صح ما هو لازم يفكر لانه دي مش محتاجة صعوب انا بقول له هات لي كيت زي ما قل للواحد ينزل هات لي شيء من المحل فراح معماش يقول له ليه يقول له فلوس بس انت ملتيش خد فلوس في امور لازمة عرفا صح كده وكذلك اللفظ يأتي بلازم الله اللازم ده يبقى مفهوم يبقى من وراء الصورة اللي في محل النطق ولذلك بيسموه لا في محل النطق يعني مش في محل النطق لا ده من وراء الصورة اللي في محل النطق فهمتم يا إخوانا هي كلمة التركيبة بدأت لا في محل النطق دي ممكن تكون مستصعبة لكن هما أصدهم يقولوا أن في محل النطق أول ما تسمع الكلمة إحنا طولنا في القضايا دي نحن نحتاجها إن شاء الله بعدين أول ما تسمع الكلمة بتتكون الصور على طول لكن لا في محل النطق لما بتسمع الكلمة بتتكون صورة وبيتتكون من وراها خلفية لوازم ثوابع لا بد منها هي دي باسمه المفهوم واضح؟ ده اسمه الايه المفهوم الأول اسمه المنطوق الثاني اسمه المفهوم نعم ومن أمثلة تفسير مفهوم من آية بآية أخرى قوله تعالى قال إنهم مع ربهم يومئذ لا قد ورد عن السلف في تفسير هذه الآية أنها تدل على رؤية الله سبحانه ومن ذلك قول الشافعي اسمع كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى شوف الكلام اللي عليه نور كلام الأئمة. تبي أولياء الإمام الشافعي يقول من ذلك قول الشافعي فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. طب جربها منين الإمام الشافعي؟ ها؟ مفهوم. مفهوم كلا إنهم عن رب. الخطاب لمن؟ للكفار صح كده؟ هذه العقوبة نأله بائت مسوبة. إلي جابها. وهو لا يكمل كونها عقوبة إلا إذا كان هيميز بها قوم إيه قوم صح كده سيميز الله تعالى بها قوما آخرين. فوفهمها من هذا المعنى. كلام ده أنت ممكن تكتبه بسيط. لكن اللي ما مش جابوا من أولها رحمة الله عليه نعم. وهذا المفهوم من الآية. وهذا المفهوم من الآية يدل عليه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دي صريحة دي في محل النطق لكنها تؤيد الفهم في الآية الأخرى ما هو الأخرى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يفهم من كده ان في ناس تانية طب إيه الصفة إلا عشان هدول اتحجبوه الكف طب الناس التانية دي ايه الصفة اللي بيها مش هيتحكبوه شوف الكلام البسيط ده هو اللي بيتم في عملية الايه الاستنبار ده كلمة المفهوم يبقى معنى كده نوصلت وصلت للخلفية للشيء اللي في خلفية ما يكونوا في محل النطق ايه هو بمعنى كده عز تقولي ان انا افهم من كده ان المؤمنين لن يحجبوا عن رؤية الله تعالى يوم القيامة اقول لك اه طيب ده فهمي هل في ما يدل عليه صراحه في قول الله تعالى وجوه اليوم اذ ناظره الى رب ناظرا نسال الله تعالى ان كنا منه نعم خمسه تفسير لفظات بلاظ الف بيان غريب الالفاظ وذلك اي يرد في سياق لفظ غريب ثم يذكر في موضع اخر معنى اشهر من ذلك اللفظ اه لفظ غريب يعني ايه لفظ غريب ها مش مشتهر مش مشتهر في ممكن يشكل معنا، وقد يحصل ذلك على أهل اللساء بل اللغة بل بعض الصحابة كما ورد عن بعض الصحابة في استشكال البعض لإيه الألفاظ وفي كتب في مسألة إيه غريب القرآن نعم وإحنا قولنا أفضل كتاب إيه أفضلات الأصفاء يتميز بأنه هو بيجيب الفوارق الفروق في استعمال اللفظة في الموضع ده ليه جت بالصيغه دي فبيهتم وله كليات أيضا قد جمعت في في الطابعه بتاعه دار الكتب العلميه ليه مقدمات جمعها المحقق في هذه الطابعه مقدمات جميله تسمى كليات القراءات نعم ومثاله قوله تعالى وامطرنا عليهم حجاره من سجيل وفي موضع آخر قال لنرسل عليهم حجارة من طين والآية ثان في شأن قوم لوط نعم إيه الكلمة الغريبة هنا سجيل سجيل سجيل يعني إيه سجيل قد تكون كلمة غريبة فجيه ايه أخرى وضحت إيه وضحت المعنى لنرسل عليهم حجارة من طين فباني من سجيل المقصود منها طين قد تكون مقربة لأن قضية الترادف قضية مختلفة فيها لكن على أقل تقدير هي في هذا المعنى قريبة منها واضح؟ نعم أحنا بالأول, احنا, أحنا بالأول هو؟ أحنا قلنا لو تذكرون هذا قلنا في قضية الترادف إن كلمات القرآن إن صعب تجد كلمة ايه مترادفة مع كلمة اخرى لكن ده في تفسير هذه الكلمات لكن هنا هذه كلمة قرآنية فسرت كلمة قرآنية هل في دلاله قطعية على إن طين بمعنى السجيل؟ ها؟ لكن ده يغلب الظن جدا لأن ممكن يكون في فوارق وتجد أهل العلم تكلموا على الفوارق في هذا ايوه ماشي ما هو ما هو المعنى. احنا بنقول دلوقتي ظني ظني يغلب على الظن ان دي هي نفس الايه نفس الحكم في نفس الموضع في نفس القصه من الانبياء من قصص الاقوام فجاءت لعلها يبقى في بينها فوارق تصف يعني كلمه مثلا طين دي بكن الماده والماهيه ب ب نعم ب بيان المراد باللفظ في السياق مثل قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا فُسِّرَتْ بِقَوْلِهِ كلمة فُسِّرَتْ فُسِّرَتْ فيها ظاهر أول معنى أن المسائل مش مقطوع بيها صحي كده المسائل قد تجد قولا آخر بعد أهل الأيل لا يفسر هذا الموضع بذلك الموضع مسائل ظنية نعم فسر بقوله والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع وقوله فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صب ثم سقفنا الارض شقا وكانك رتقا ففتقناهما يقصد ففتقناهما يعني يقصد ان تفسير الموضعين ايتين تانيين يفسر ايه الفتق هنا بيفسر الفتق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع في الآية الأخرى فلينظر الإنسان إلى الطعام أن صببنا الماء صب ثم شققنا أرض شق معايا نعم هنا هنا لن نقول لنا خمسة ليسماء لأن دلوقتي لفظة بلفظة صحيح لفظة بلفظة كلمة لفظة مفهومة مفهوم يبقى الفتق كسجيل للفظ رقم سته بقى بيقول ايه تفسير معنى بمعنى فسرت بقول الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا معايا وفسرت بقول تعالى في سورة الصفات الا من خطف الخطفه فأتبعه شهاب فاقب صلتهم عن النبي طيب يعني ايه تفسير معنى بمعنى بها اللفظة بتأدي المعنى وقد تكون الجملة كلها تأدي المعنى صح فلفظة بلفظة بمفهومة مفردة بمفردة مفهوم لكن المعنى قد يكون المعنى ده مترتب على ايه على جملة صح كده فممكن في معنى اجد تفسيره في معنى اية اخر ازاي تكاؤت ستة تفسير معنا بمعنى مثل تفسير قوله تعالى يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض بقوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فين سب فين أبشر نعم مثل تفسير قوله تعالى يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض الجملة دي اديتك معنى ايه المعنى ها يسوى بهم الأرض يعني ايه يعني يتطحنوا يتطحنوا ماشي يبقوا شيء من الأرض في الآية الأخرى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اديتني معنى هو نفس المعنى الأول وكأنه يؤيده ويفسره ويبينه ويوضحه يؤكد هذا الذي فهمته من المعنى الأول. مش لفظة في مقابل لفظة. انت لو دورت هنا مش حتجد هنا لفظة تفسر باللفظة هنا. صح كده؟ لو تسوى يا ليتني بهم الأرض كنت ترابا. ما فيش لفظة تفسر باللفظ. لكن المعنى الذي فهمته أنت من لو تسوى بهم الأرض هو المعنى اللي فهمته من قولي يا ليتني كنت ترابا. سبعة. سبعة تفسير أسلوب القراني في آية بآية أخرى أوه. تفسير أسلوب كلمة أسلوب يعني أسلوب القرآن عربي واللغة العربية لها اساليب وخصاص والقرآن له من ذلك ابلاغه وأفصحه واعلاه واضح يا أخواننا صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتجدين القرآن لاسلوب مثل مثلا في التقديم والتأخير ليه أسلوب في الحذر في أسلوب في الإضمار في أسلوب إنه هو يخاطب بضمير المخاطب وفجأة يحول ضمير المخاطب إلى ضمير الإيه؟ الغائب المخاطب الحاضر إلى ضمير المخاطب الإيه؟ الغائب دي أسليب للقرآن إنت تجدوها So sometimes you find تستصعبه تستصعبه you كتير ما بنستصعب You can make it قلنا we فينا make مش make خلص فينا it تركنا way to the Quran ممكن we said there is a دي ليه فين Quran It's not an Arab, it's all There is a way زي ما تقول مثلا ايه ثم كان عاقبه الذين اساءوا سوءا كذبوا ايه ده فين فين المبتدا ثم كان عاقبته فين المبتدا عليه لان احنا عندنا عجبه فالعجبه دي بتخلي الكلام او السياق والاسلوب اللي داخل بالنسبه لنا غريب وهو مش غريب العرب لما سمعوه فهموه So لازم عشان to understand ده Quran and understand it That I have to understand what is the Arabic On the lowest level of the Quran You كلها in the Quran, for example, what is the Yosuf? What is all it is? All it is hidden in the base دي ما تقولش ايه هو ما حكلش ايه انا هو مش قصده ان تتسلى بهذا كما تسلى اصحاب الروايات مش المقصود كده المقصود ان يأتي من تلك الروايات وهذه القصة ما يحصل به الاعتبار والتذكر والنفع الديني في الدنيا الاخرة هو هذا المقصود مش قصود شئتان فلما يجي مثلا يقول ايه دخل فعرفهم له منكروا ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخن لكم من ابيكم ألا ترون أني أوفي الكلام طب منين ما في حاجة هنا غمضة أنا ماشي بالقصة دخلوا عليه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جنازهم بجنازهم قال أتوني بأخي لكم من أبيكم عرف منين إن دا أخو ومن أبيهم عرف منين يبقى في حدث لم يذكر لأنه مفهوم عند العرب and it is not easy that it has been removed from the sea but at the same time this is one of the faithfulness but if you want to make sure at the moment we don't understand the subject but when we understand the subject we want to make sure and he said what? he said to بالبعير بتعتخوم عشان يحمله فهو كان من العادة ومن العد ان ما يحملش البعير الا لو كان صاحبها ايه موجود ده من القصطاص والميزان فلما قال البعير وما ايه صاحبها قال ايه ده هلو ده وتصلين مجاش لما جاش ليه مجاش عشان هو مش ايه هو من ابوه بيرعاه وبالتالي يعني بيخاف عليه وغير ذلك حكونوا قصة فبالتالي فقال ايه ولما جهزهم بجهزين راخض ان هو توني باخد لكم من ابيكم معايا يا أخوانا صديتم على ربي صلى الله عليه وسلم فده كلمة أسلوب المقصود بكلمة إيه أسلوب مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي دخولنا ذلك حطة حطة فهو مثل قوله تعالى اذ قالت اممهم لمن تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم يعني عايز يقول ايه عايز يقول ايه هم ما قالوش اول ما قالوا قالوا معذره الى ربكم مش دي المقاله مش نقطتين معذره الى ربكم لا هم قالوا احنا بنوعظهم وغرض الموعظه المفعول لاجله لأجل ان يكون ذلك معذره الى الله تعالى فراح لازق الغايه والغرض والعله اللي خلتهم يعملوا الفعل ده مع القول مع انه ده مش من مقالتهم او على الاقل مش اول مقالتهم واضح كده يعني قالوا نقطتين هما ما قالوش معذره الى ربكم ده على التفسير ده قد تجد تفسيرا آخر لكن على هذا التفسير ولكن قالوا ايه قالوا انما نعظهم لغرض كيتو كيتو كيت وكيت وكيت معذرة إلى ربكم واضح يا اخوانا فهنا بيقول ان الاسلوب ده اقدر فسر به ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وكأنه عايز يقول في القول ده إن هذا القول إذا قلتم ودخلتم الباب سجدا فقولكم هذا وفعلكم هذا يكون حطة لذنوبكم يبقى جاب بعد القول مش المقالة أو ابتداءها لا جاب بعد القول الغرض أو الغاية والهدف من الأمر واضح يا أخوان هذا على وعد التفسير هذه المثال ماشي بسرعة قول بقى توضيح الالتفات ومثله توضيح الالتفات في قوله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. شوف مالك يوم الدين هنا الضمير لإيه هذا مش ضمير, مش ضمير الحاضر صح كده المخاطب الحاضر طيب إياك الضمير هنا لإيه الحاضر إيه اللي انتقل من الغيب من الغيب إلى الشهود إيه اللي انتقل في الخطاب لا اسمه التفات. اسمه في اللغة التفات. اسمه في علم البلاغة والبيان اسمه إيه التفات. يلتفت من أسلوب إلى أسلوب. من أسلوب الحاضر إلى أسلوب الإيه وهكذا. فهنا أنت أنت بتقرأ الفاتحة مالك يوم الدين. تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى مش بأسلوب خضبة الإيه اللي اللي أصادك صح كده. مش وازل أسلوب اللغة مالك يوم الدين إياك انتقل الخطاب إلى آه ده وطبعا ليه يعني ليه اسباب بلاغيه جميله مش دوت مش ده مكان تفصيل لكن هنا ده اسلوب من اساليب القران بيقول كمان ده الاسلوب ده موجود في اا تانية اوضح يفسروا بعض ويقووا بعض إن ده من اساليب القران في قوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب حتى اذا كنتم ده خطاب الايه المخاطب الحاضر وجرينا بهم مع إن المخطب واحد لوما الكفار وإحنا اتكلمنا عن الايه دي وأسبابها البلغية وقال أبو الليث وقال أبو الليث وقوله تعالى كلوا من طيبات يعني قيل لهم كلوا من طيبات وهذا من المدمر من المضمرات من المضمرات من الإضمار إضمار دي اسلوب أو خصيصة بيانية لغوية عند العرب يعني إيه يعني هنا الآية إيه بتاعتوا من طيبات ما رزقناكم لا لا في اي سوره البقره هنا سوره البقره الايه اولى هي ها وضللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم منّا والسلوى من والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنا هو يقول لا ده أصلها وضللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم من والسلوى وقلنا لهم كلوا شال قلنا لهم دي طب ايه دليلك على اني دي ممكن تتشال قال في الايه الاخرى فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم وكأن الكلام تقدير في اضمار فاما الذين اسودت وجوههم يقال لهم يوم القيامه ايه اللي يقال اكفرتم واضح كده وكما قيل في ايه اخرى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء إيه؟ قالوا فهذا في كلمة قالوا فدي من أسليب القرآن كثيرة لم يمكن تعمل إشكال في سيقنا ثانيا تفسير القرآن بالسنة النبوية قال تعالى وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بيان الله في هذه الآية مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بيان القرآن ولما كانت هذه المهمة موكالة بالرسول, بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ موكالة؟ موكالة. كانت هذه المهمة موكالة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لزمنا أن نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن. ومن المقومات من المقومات التي تجعلنا نرجع إلى تفسيره صلى الله عليه وسلم أن سنة وحي من الله لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى ولذا فهي بمنزلة القرآن في الاستدلال وهي أصل في فهم القرآن لقوله تعالى لتبين للناس وهذا يعني أنه لا يمكن الاستغناء عن البيان النبوي. لأنه لا أحد من خلق الله أعلم بمراد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه السنة كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلفه الله تعالى بمهمة البيان بمهمة بيان ذلك القرآن العظيم وكما قال بعض أهل العلم يقولون أن القرآن أحوج للسنة من السنة إلى القرآن وإنما قصدوا من هذه الجهة أن القرآن يأتي على ضربين على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل يعني قد تجد في القرآن تفصيلا كما في احكام الميراث كما في احكام الحجاب وقد تجد في القرآن اجمالا وهذا هو الغالب فأين يجد البيان والتفصيل في السنة والسنة لا تجد فيها اجمالا فلذلك أنت تحتاج في فهم القرآن إلى السنة والسنة لا تحتاج في فهمها إلى القرآن هذا هو المعنى المقصود في التفصيل والتبيين بالنسبة للافهام وإلا في القرآن أعلى مرتبة من السنة أعلى مرتبة من السنة. الأنواع المستنبطة الأنواع في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يمكن استنباط أنواع التفسير النبوي للقرآن بعد استعراض الأحاديث النبوية وقد ظهر لي من خلال ذلك ما ي... واحد أن يبتدئ الصحابة بالتفسير فينص على تفسير آية أو لفظه وله أسلوبان ألف ان يذكر التفسير ثم يذكر الآيات المفسرة باء أن يذكر الآيات المفسرة ثم يذكر تفسيرها اثنين ان يشكل على الصحابة فهم ايه فيفسرها لهم ثلاثة أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية أربعة أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه من أمر ويترك ما فيه من نهي نعم <تصفيق> الأنواع وإليك أمثلة هذه الأنواع واحد أن يمص على تفسير ايه أو لفظه وله أسلوبان الأول أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسرة مثاله قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني احببت فلانا فأحبه قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض فذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه نعم قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول تعالى، وفذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده. شوف هذه الآية، إذا أتى بتفسير الآية أولاً، صحيح كذا؟ فسر الآية، فقال فذلك قوله تعالى. يبقى هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هو المعنى أو التفسير لهذه الآية فذلك الذي ذكر صلى الله عليه وسلم تفسير قوله تعالى كي نعم وإذا أبغض, وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغضت فلانا فينادى في السماء ثم تنزل له البغضاء في, في الأرض الله الثاني ان يذكر الايات الكريمه المفسره ثم يذكر تفسيرها الله عليه وسلم مثاله قوله تعالى مثاله قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخي عن أبي علي ثمامه بن شفي انه سمع عقبه بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعد لهم ما استطعت من قوة. ما أتى للآي؟ يعني أتى للآيت. ألا إن القوة الرامي؟ ألا إن القوة الرامي؟ ألا إن القوة الرامي؟ هذه مبالغة وتأكيد. فالتكرار للمبالغة في أن المقصود من القوة هنا. والراميو له صور كثير وان كانت صورته اياما نبينا صلى الله عليه وسلم محصوره في كيت اوك لكن له ايه فكل ما رميت به يدخل فيها المدافع الصواريخ الازيدا نعم اثنين أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعون رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أصل إلى ذلك الفضل والشرف الذي لم ينله أحد جاء بعدهم رضي الله عنه فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس ذلك إنما هو الشرك الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الذي أتى في الآية الأولى وأستشكله الصحابة ولم يلبسوا إيمانهم بظل فهذه اللفظة فالصلاة صلى الله عليه وسلم بقول تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظل ثلاثة أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية مثاله قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام لكل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وهذا شرف آخر ولطف آخر بصحابة النبي صلى الله عليه واله وسلم قد حرم منه كثير ممن جاء بعده أنهم ما تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لغرض النجاة على سبيل النجاة على سبيل تحصيل تلك العدة التي بها تحصل نجاتهم يوم القيامة أربعة أن القرآن فيعمل بما به من أمره مثاله قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي رواية عند البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القرآن يتأول القرآن هذا تنزيلا على أحد معاني التأويل وإلا فالتأويل له معاني منها ما ننزل الكلام الآن عليه وهو أن يتحول المقال إلى حال أن يتحول المقال إلى أعمال فقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يتاول القرآن يعني يحققه يتحقق به يعمل بمقتضاه هذا هو المعنى فسبح بحمد ربك واستغفر فكانه استفاد ذلك مما امر به من التسبيح فاذا به يتحقق به فاذا به يصير له حال يعني هذا المقال وهذا الامر صار حالا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وهذا كان آخر حياتي. صلى الله عليه وسلم قبل الحق إلى الرفيق الأعلى لأن سورة, سورة النصر آخر السور نزولا. آخر السور نزولا وفيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة للصحبة منزلتها العظمى في الإسلام ولها شرف لا يخفى على مسلم اذ يكفي فيها أنها تعني لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فالصحابي اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم هو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان من اجتمع به صلى الله عليه وسلم والا فصحبه غيره صلى الله عليه وسلم تتوقف على اللزوم وعلى طول الصحبه فلا يقال فلان صاحب فلانا او فلان صاحب فلان الا ان طالت صحبته إلا إن التزمه حال حياته لكن هذا إكرام لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفس الوقت اكرام لمقام الصحبه ولمن تشرف بالاتصاف بها بمجرد أنه اجتمع لحظة بالنبي صلى الله عليه وسلم تشرف بذلك الوصف فصار صحابيا من صحابته وصار عدلا على قول العلماء كافه الا من شذ واعتبر شرط العدالة يتوقف على طول الصحبه لكن الصحيح أن كل الصحابه بلا استثناء عدل رضي الله عنه فقد ذكر العلماء فقد ذكر العلماء اسبابا لرجوع المفسر إلى اقوالهم هنا في الموضوع ده الباليك في النقطة دي واحد أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله وعرفوا أحواله. اثنين أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. ثلاثة أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود. أربعة سلامة مقصدهم. خمسة حسن فهمهم. الصحابة حلقة لا بد منها. الصحابه بالنسبه للتنزيل التنزيل ديننا يرجع الى اربعه امور بالنسبه لتنزيل هذا الشرع من انزله هو الله سبحانه وتعالى من انزل اليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنزيل وهو القران والسنه من انزل فيهم الصحابه لو اقتصرت على الثلاثة فقلت إنما يعنينا في هذه المسألة الوحي والله تعالى الذي أوحى والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحى إليه نعم لكن جعلت لأعدائك عليك حظا لو نظرت في كل دين في كل جرعة في كل, كل, كل شيء ينسب إلى وحيه رأيته يفتقد إلى هذا الذي ميزت به وتجد شيء في أي, أي ديانة إنه هو المسلب الضخم، الخرق اللي وقع منه أي حاجة القوة عندك انما تستمد مما فقدوه ايه اللي فقدوه اني الثلاثه ممكن يقولوا ما موجودين ربنا اوحى الى انبياء الى نبيه فلان وحيا ها؟ كل ده القدر ده متفق عليه صحيح لكن يبقى التشكيك والنقد فلما تيجي التشكيك والنقد هو ما عندوش المرجعية اللي تسنده في التشكيك والنقد عنده خرق واسع قوي مش عارف يلملم الوحي اللي عنده الشيء اللي هو بيقول ده الوحي اللي انزل الي مش عارف يحفظه ولا يصونه من النقد والتشكيك ليه لان في خرق كبير قوي قوي ايه الخرق ده ان اللي اتنقل من خلاله هذا الوحي المزعوم ما شاهد نزوله ولا ما عاصر بل ما قاربه فتيجي تقول لك فالما فلان ما شافش طب ده جمي نية ده في القطاع لكن تعال عندك انت بقى هتجد الرابع ده هو اللي بيغطي هو اللي بيلحم كل فقط الخرق يلحمه يلتئم معه ذلك الخرق اللي مش موجود بقى في أي حاجة تجد لأني أنت تجي تقول إيه الله الذي أوحى هذا الوحي رقم إتنين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أُوحى إليه أي نقد وتشكيث فين الدرع في الصحاب لي لأن في اتصال من عندك احيانا من زمنك احيانا إلى لسانه المشرف صلى الله عليه وآله وسلم واللي بيحكي القصة الواقع الحادثة سبب النزول سبب الورود هو منعايا بل احيانا اللي صاحب القصة يقول قد نزلت في إيه ده إيه اللي علو ده فإنت ما فيش سبيل إن أنت إيه تكذبه تكذبه إيه هو بيقول لك أنا نزلت في انا فيبقى انت أنت عندك اتصال سندي دي ما ينفعكش بس للمؤمنين ده ينفعك كمان للمشككين من الكافرين علم التاريخ وعلم الإسناد ده مهم جدا جدا في التاريخ فإيجي علماء التاريخ المنصفين ينقدوا كل ديانة ده على الإسلام ما يعرفوش يأتوها من هذا الباب لم هذا الباب ده الصحابة اللي نزل فيهم القرآن هم اللي رووا ورووا لتلامذتهم وتلامذتهم رووا إلى تلامذتهم وكذا وكذا لغاية ما صنفت الكتب أو وصل إلينا أحيانا هذا القرآن الذي تتلوه انت القرآن ده ممكن يكون لك سند لغاية النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هنا ايه الشرف ده فطبقت الصحابة هنا نفهم بقول العلماء لما يقولوا اذا رأيتم الرجل يخوض في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا انه ايه زنديق انما اراد الاسلام هو اراد الاسلام ليه؟ لان حيبقى الاسلام زي زي غيره يجي تقول له مين يقول لك ما هو اللي كتب البخاري ده بعد انتين سنة انت بتقول الشافعي ده جريد بعد مية وخمسين سنة اليمان ملك ده بعد مزعى مية سنة ايه ده ما, ما يلزمناش من القطاع ده في تشك انت يأتي بقى الصيانة والحمال. ولذلك من حفظ الله تعالى للوحي المنزل هذه الصحبة فطبقة الصحابة حرز وحي السماء طبقة الصحابة حرز وحي السماء شهادة للعصمه يا هذا الوحي معايا يا أخوانا نوطة جد جدا جدا جدا هنا بقى ذكر الأسباب فصلنا الأسباب شوي فكها شوي نهم شاهدوا التنزيل وعرفوا احواله أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود سلامة مقصدهم حسن فهمهم رضي الله عنه تمتعي فكل من جاء بعدهم كل من جاء بعدهم عيال عليهم في هذا الباب صحيح؟ بل في كل باب رضي الله عنه مصادرهم في التفسير مصادرهم في التفسير كان الصحابة يرجعون في تفسيرهم للقرآن إلى مصادر يستفيدون منها حال تفسيرهم للقرآن ومنها واحد القرآن الكريم اثنين السنة النبوية ثلاثة اللغة العربية أربعة أهل الكتاب خمسة الفهم والاجتهاد وكانوا في كل هذه المصادر وكانوا في كل هذه المصادر أدق من غيرهم في الاستفادة. نعم. يعني هو هذا يشاركهم فيه كل من أتى بعدهم من أهل التفسير صحيح أي مفسر حتى في هذا الزمان يبي يعمل حاجة يتلقى من هذه المصادر ولكن شتان شتان خصوصاً أن هم أهل الشأن زي ما قلنا أنو نزلت بسببهم الآيات خير نزلت بسببهم الآيات تخيل أن تنطق الآيات بذكرهم إما صريحا أو على سبيل الضم كما قال الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطر زوجنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج تخيل هذا الذي حصل من الشرف لزيد جماعة يا جماعة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم الله تعالى وذكر اسمه وما زال المسلمون إلى قيام الساعة يتعبدون بذكره فزيد في اسمه 30 حسب صحيح هذا زيد في القرآن في اسمه الوحيد الذي شرف لأن الموطن يناسب شرف لما رفع عنه هو اللي أخذ الـ الـ الـ الـ الـ الوقع بتاع تحريم التمني وكان يلقب بإيه بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم فلما رفع هذا حرم هذا شو حرم حرم راجع إلى نسبة زيد بن حارث اشوف بقى بأل نزل الفقر فعوضه الله تعالى خيرا من ذاك لأن الله تعالى تكلم باسمه وجعله في قرآن يطلع ويتعبد بحروف لقيام الساعة بل وجعل عليه ثوابا في كل حرف من حروفه ما شرح اسمه شوف الشرف ده الشرف رضي الله عنه اجمعين فهو أن يأتي القرآن مش بالصريح إلا تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ايش الشرف ده إيه الشرف ده يقول لصاحبه هذا اشرف من زيد ليه لانه اثبت بشهاده رب العالمين واصدق القائلين سبحانه وتعالى الصحبة لأبي بكر رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه شرف عظيم لا تحزن إن الله معه وهكذا في سائر القرآن فالصحابة تجدهم في القرآن فإن أحسنت أسباب النزول لقرأت أسماءهم في القرآن لرأيت أسماءهم وشخوصهم وعشت معهم رضي الله عنهم فليت شيعي كيف يكون دين بغير الصحاب الشيعة أقل ما يوصفون به الضلال أقل ما يوصفون به الضلال يعني في حقيقة مفيش دين مفيش تعبد إزاي يعني عيش مع القرآن بدون الشخوص التي تنزلت عليه صحيح لا إزاي تتدبر القرآن الكريم سبق ان ذكرت في المبحث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن وقد سلك الصحابة هذا المنهج ففسروا به وكان ذلك منهم اجتهادا ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى والسقف المرفوع والسقف المرفوع قال خالد بن عرعر سمعت عليا يقول السقف المرفوع هو السماء وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون هذا تفسير القرآن بالقرآن لكن من فسر الصحابة وفسر عمر رضي الله عنه قوله تعالى وإذا النفوس زوجت فقال هما الرجلان يعمل يعملان العمل فيدخلان به الجنة فقال احشر الذين ظلموا وأزواجهم قال ضرباءهم وإذا النفوس زوجت ها يعني صارت مع مع قرنائها وشركائها في الأعمال هذا التفسير فأنتم تشتركون الآن في عمل فقد يبلغ بكم ذلك العمل وما كان من الشركة فيه يبلغ بكم ما قصد وفسر به عمر تلك الآية الكريمة وإذا النفوس زوجت فتزوج النفوس فأهل الطلب وأهل القرآن وأهل الحديث وأهل الصلاة وأهل الصيام من اشتركوا وتعاونوا على عمل يبعثهم الله تعالى متحابين يزوج الله عز وجل هؤلاء مش زواج بمعنى النكاح واضح وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وازواجهم مش النساء إنه ما فسر قال ضرباءهم كما في قوله تعالى وآخر من شكله أزواج من شكله يعني يعني ألوان وأنواع في هذا العزاء الله السلام مقرنين في نعم الثاني السنة النبوية أفاد الصحابة من السنة النبوية من أمثلة ذلك ومن أمثلة ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنهما يعني هدي تقراوا يا اخواننا تذكروها نعم ومن امثله ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال فيه قال فيه فوضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها قد انقدم يكفي يكفي حسبي حسبي كفايه وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففصل ابن عباس هذا الموضع من القرآن موضع المهيد من القرآن يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فصر ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيه بالإسناق ولم يأتي فيه بالإسناق فابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسنده مباشرة إليه وهذا يأتي غالبا فيما لا مجال للعقل فيه نعم لأني لا مجال للعقل فيه يعني لا مجال للعقل فيه صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال للعقل فيه قد تجد الصحابية يفسر بالرأي والاجتهاد كما لكن هناك مواضع لا تحتمل الرأي ولا الاجتهاد لانها توقيفيه لا بد وان تؤخذ عن وحي معايا يا جماعة. تأخذ عن إيه عن وحي زي في هذه المسألة من اخبار الغيب يعني من اين يعرف ابن عباس رضي الله عنه ذلك لا بد من وحي لكن في عندي اشكاليه هنا وهي اهل الكتاب ان مش كل ما تكلم فيه الصحابي تفسيرا للقرآن مما لا مجال للرأي والعقل فيه يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عرف بعض الصحابة بالأخذ عن آل الكتاب كما سأتي لابد لابد أن ننبه عليه اللغة العربية هتوى من ذلك تفسير ابن عباس أه؟ ومن ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى وأذنت لربها وحقت قال سمعت لربها فسرها to your Lord So it was written in a language Four people of the Bible The disciples returned to the priests of the Bible And they sent it in the reading And they sent it in the reading And they don't have to believe them for these هناك نقطة هو نبه عليها مهمة جدا لا يلزم من ذكرهم لهذه المرويات في التفسير أو في غيره قبولهم لا يلزمش القبول واضح لأن إحنا عندنا الاسرائيليات على أنواع ما جاء الشرع بتاييده وتأكيده وتوثيقه فصار شرعا لنا فنبين نتكلم من انشئ اسرائيليه صحيح كده خلاص صار الان من شرعنا او النوع الثاني ما جاء الشرع بمخالفته واعتراضه ونفيه وتخطئته فهو خطا لا يجوز روايته الا لبيان مخالفته والنوع الثالث نوع سكت عنه الشر زي قصص كثير من القصص اسرائيل سكت عنه الشر فلم ياتي على لساني شرينا ولم لم يخطئه الشرر نسكت عنه ممكن يبقى صواب ممكن يبقى طيب هل هذا يمكن ان يكون تفسيرا لا دي نقطه ودي بقى التنبيه عليها لان البعض يقول ايه طالما تحدثوا عن اهل الكتاب ولا حرج في هذا الخص الثالث لكن لا يكون تفسيرا لكلام الله آه استئناسا يعني الإنسان يستئنس في معنى في الترغيف في الترهيب في القصص في الموعظة لكن يقول تفسير قول الله تعالى كيت ما جاء في الإسرائيلية اللي هي ما جاء الشرع فيها مؤيدا وما جاء الشرع عليها معترضا فيقول حدث مفاجئه مسكوت مباح لا مباح ده في الامور المباحه لكن تفسير كلام ربنا هذا من اعظم البيان هذا من اخص الشريعه فانت ازاي توقف اخص شرعتنا واعلى ما في ديننا توقف تفسير دعاء ومراده على ايه هذا كلام للكتاب الكتاب اللي انت مش مصدقه يعني, يعني مش متاكد لن مصدق ولا مكذب لا ينفع ولذلك أخطأ جدا من أورد ذلك على جهة التفسير وإنما يأتي استئناسا في التقرير في القصص في الترغيب في الموعظة أو في تقرير الحكم يعني أو الاعتداد والاستئناس بس لابد أن يكون تفسير كلام الله تعالى اصاله من تلك المصادر الدينية الشرعية التي لنا واضح ما يدخلش فيها كلام أهل الكتاب فهمين المعنى ذا يا أخواننا طيب يبقى الفرق بين لو جينا قلنا نسأل قلنا يا جماعة ما الفرق بين إباحة الرواية عن أهل الكتاب في القسم الثالث وهل يلزم من ذلك جواز التفسير بي ها؟ لا يلزم وإنما الرواية والتحديث في غير ما يكون أصلا في ديننا في حلال وحرام معايا يا أخواننا ومن أمثلة ذلك سؤال ابن عباس ربن من المشتهرين بالأخذ عن أهل الكتاب يأخذ عنه فبالتالي إذا جاء تفسير ابن عباس فيما لا مجال للعقل والرأي فيه لابد أن يتوقف لأنه ربما أخذه عن أهل الكتاب واضح ومن أمثلة ذلك سؤال ابن عباس رضي الله عنهما لأبي الجلد فقد روى الطبري بسنده عن الحسن بن الفرات عن أبيه قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد فقال الرعد الريح وروى الطبري عن عثمان بن حاضر قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قرأ معاوية هذه الآية فقال عين حامية فقال ابن عباس إنها عيل حمئة قال فجعل كعبا بينهما قال فأرسل إلى كعب الأحبار فسأله فقال كعب احد كبار التابعين كان حبرا يهوديا ثم أسلم وتكلم فيه بعض الجهال ونسبوا إليه التزييف وغير ذلك لكن حق إنه ما رواه قابل للنقد لأنه يروي عن كتب آل الكتاب لكن هل قصد أن يزيف وان يضع كذا لا وإلا ما كان قد روا عنه هؤلاء الأجلاء من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال كعب أما الشمس فإنها تغيب في ثأط في ثأط في ثأط فكانت على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما والسقط الطين ماشي من اختلف في القراءة في عين حامئه قد تحمل حامئه يعني ايه يعني طين كما ذكر من ايه كما قال الله تعالى من حماء مسنون اللي هو الحبا اللي هو الطين الايه اللي, اللي سود من كثر اعادته فتغير معايا جماعة أو حامئة بمعنى حامئة يعني إيه ملتهبة ملتهبة ودي الآية دي فين فوجدها تغرب في عين حامئة وعين حامئة قلنا هذا بالنسبة للنظر وإلا فالشمس ما كانت تغرب في الطين يعني داخل طين وإنما وراءها في آخر الأفق إيه If you stop على the البحر على شط البحر at the edge of the sea, and then the sea will fall Look at the sun when it falls, it falls in the water It falls in the water This is from the water Is it true? This is what happened Because he wants to say that he reached the sea أو تين يعني أسود أرض سابخة جدا جدا وبرضو دي تناسب كونها إيه بركاني لو نجمع الاتنين نجد إن ممكن تكون أرض بركانية فيها ال ال بيسموها إيه ها الحمم دي بيوبقى أسود ومرق وبعدين بيوبقى أكثر التربة خصوبة في معادن طبعا كل خيارات الأرض ربنا جعلها في بتطلع في ده فدي برضو فيها إشارة فيها من حانائ من حراء المسنون. نعم. الفهم والاجتهاد. خمسة. الفهم والاجتهاد. أعمل الصحابة رضي الله عنهم عقولهم في فهم القرآن وسنبضوا منه وكانوا فيه على تفاوت فمنهم المكثر ومنهم دون ذلك وكان اجتهادهم مبنيا على علم. ولم يكونوا يقولون في القرآن بآرائهم بغير علم. طيب ومن أمثلة ذلك ما رواه ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام البخاري من الأسئلة المشكلة التي طرحت على ابن عباس رضي الله عنهما ومنها قوله تعالى أم السماء بناها إلى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي قوله إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له يعني في الآيات الأولى ذكر خلق السماء ثم الأرض والأرض بعد ذلك لحاء وفي الآيات الثانية قل اينكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين بعد كده قال ايه قال ثم استوى إلى السماء ويا دخان فقال الله للأرض اتي طاعا او كرها قالت اتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات يبقى هنا الظاهر ان إيه ايه ان الارض الاول الإشكال الاشكال ده عرض على حبر الامه وترجمان القرآن نعم إذا قولي طائعين إيه فأجاب, ابن عباس فأجاب ابن عباس رضي الله عن عن عنهم رضي الله عنهما عن ذلك فقال خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم ذح الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى فخلق الجبال والجمال والآكامة وما بينه في يومين آخرين فذلك قوله دحاها وقوله خلق الأرض في يومين فجعل الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلق السماء في يومين. يعني هو حصل في تقديم وتأخير في, في كل أنكم لا تكفرون بالذي كل أنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. أدي أول حال وتجعلونه أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا. هذا العطف الواودي لا تقتضي الايه لكن كان فيها بلاغه جميله ان ذكر ما يكون في الارض من التقدير والاقوات وغير ذلك ان ياتي وراء اصل الخلق وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام يعني كامله اربعه ايام مع اليومين الاولانيين وبعدين نضيف عليهم ايه يبقى بمجموع كل خلق الأرض إلى أن قدر فيها أخواتها أربع تيا بس فيه من للخلق وشوف دايما كده بس خلي بالك من القاعدة الجميلة دي النصوص الشرعية ذات دفع ذاتي المتدبئ في نصوص الشرعية يجد كده يعني إيه؟ يعني كل سهم ينقد ويشكك لو تدبرت وجدت في النص ما يدفعه ودي بقى عايزه ايه تدبر ها ان انت اللي بيجي بيشكك لك في شيء تقول له ده في الشيء ده في ما ينقض ما تكفر تعال نمسك هنا ان دي من موضوع الشبهات ها يقول لك انتوا انتوا قول ست ايام ودلوقتي في كام يوم في ثمان ايام 2 و4 و2 صح كده لو خلق الارض في يومين معايا يا جماعه خلق الارض في يومين وقدر أقواتها وغير ذلك في أربعة أخرى يجي بعدها بيقول في الآية الآية بعدها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتي طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين أتينا طائعين يعني إيه ما هو الاتيان ده إيه إن هذا القول الذي حصل كان للسماء فقط ولا للسماء والأرض صحيح كده؟ ثم استوى إلى السماء ويدخان فقال لها فقط لا قال لها وللارض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فإتيان السماء هو إتيان الأرض إيه اللي ترتب على إتيان السماء ف... يعني لما قالت... قالت السماء ذلك قالت أتيت طائع لكنهم قالوا مع بعض قالت سويا أتينا طائعين فلما أتت السماء فصل السماء السماء إيه الآية بعدها فقضاهن سبع سماوات يبقى كان فيه سماء وهي دخان ولذلك خاطبها صح ولا صح مظبوط ولا مش مظبوط ولكن ايتي طوعا أو كرها اتينا طائعين الاستجابة دي ترتب عليها التفصيل التقدير بكونها سبع سماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء أمرها يبقى التقدير التفصيلي في الخلق كان فين؟ في يومين. طب فين الارض؟ اتيت طائعه برده. فين؟ هو اللي ذكر الاول. تمام يا اخواننا والا ما كانش يعني اذا كان الكلام منفصل وبالترتيب خلاص ما هو الارض خلقت وقدرت فيها الاقوات و و وغير ذلك تم خلقها تقديرا وتفصيلا يبهين الخطاب لمن للسماء إيتي طوعا أو كرأ قالت أتيت طائع ما حصلش الكلام لا إيتي طوعا أو كرأ قالت أتينا طائعين حصل بعد هذه الاستجابة التقدير التفصيلي الذي نص عليه بعده في السماء ونص عليه قبله في الأرض في يومين واضح واضح الكلام واضح هذا الكلام فقضاه في يومين فقط ليه لان احنا بنقول ان كان في خلق ما هو خاطب الارض ما انا دلوقتي الاستجابه يعقبها الايه التقدير التفصيل الاقوات والدحو وغير ذلك لكن هو خاطب مين من امر الله عز وجل امر ايه امر الارض صح كده يبقى كان لابد من وجود ما يسمى it ما يسمى does it mean? What في the earth قال كانت in لم verse الذين كفروا I السماوات not see رتقا who يعني في the تميز بينهما، صح earth في تميز بعد we الفتق، فجاء الخطاب. إيتي طوعا أو كرها للاثنين ليس لواحدة للسماوات وللأرض قالت أتينا طائم طيب, طيب استجابة السماء ترتب عليها إيه؟ فقضاهن سبع سماوات في يومين والأرض كذلك فعل كيت وكيت وكيت ولكنها ذكرت قبلها طب ليه ذكرت قبلها لمناسبة ما يكون من خلق الأرض ها؟ بدل ما يذكر خلق الأرض من خلق السماء وبعدين يرجع لذكر لذكر الأرض خصوصا أن الأمر جاء في الامتنان في الامتنان مع التشنيع قل لا تكفرون بالذي خلق الأرض فلابد أن أأتي بكل إيه أنواع الامتنان بخلاف سوره النازعات هنا مش المقصود الامتنان ده المقصود العظمة قبل الامتنان أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكا فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاى اخرج منها ماءها ثم ذكر بعد ذلك في الدخله دي اللي دايما دي من من سمات خصائص واساليب القرآن البديعة انه دايما الأسلوب بتاعه بياخدك بانسيابيه دون أن تشعر فجاه بتلاقي نفسك في موضوع اخر زي في قول الله تعالى من سورة في قول إبراهيم وإذا نرض فهو يشفي وهو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي لا آه ما خ خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدقا في الآخرة وأغفر لأبي وجعلني من وَرَسَةِ جَنَّةِ النعيم. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينِ وَلَا تُخْسِرْ هو يعني هو دلوقتي جايف جايف بيقرر العبود الألوهية الربوبية والألوهية وبعدين انتقل إلى الدعاء دون أن تدري فأبو يدعو واغفر لابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذلفت الجنه للمتقين نقلك الى مشهد ايه مشهد الاخر يبقى انت دخلت من الباب في كلام ابراهيم عليه السلام شيئا فشيئا وجدت نفسك ايه بتسلم الى مشهد الاخره إيه الإنسيابية وهذا السياق البديع اللي هو جرّ جرا دون أن تشعر إلى شهودي هذا اسلوب القرآن السوء القرآن منه كده كثير منه كده زي ما بنقول في هذه الآيات بعدما ذكر العظمة في الخلق قال بعد ذلك إيه والأرض بعد ذلك دحا أخرج منها ماءها ومرها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الامتنان بقى. جاء الامتنان بخلاف سورة الفصلة قل أإنكم لا تكفرون من الأول جاء الامتنان مع التشنيع كيف يجدروا بكم كيف تكفرون بالله وقد فعل كيت وكيت وكت لكم هذا هو المقصود معايا أخوانا صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حكم تفسير الصحابي ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع ولكن هذا القول لا يقبل على هذا الإطلاق. إحنا نخلص أبوكم التفسير الصاحبي. ماشي كده خواني؟ يلا. والصواب أن تفسير الصاحبي له أقسام، وكل قسم له حكم خاص. وهذه الأقسام هي واحد ما له حكم الرفعي، وهذا يشمل أسباب النزول والإخبار عن عن المغيبات والإخبار عن المغيبات أو المغيبات. عن المغيبات وحكم هذا القبول إذا صح الخبر فيه وسبب ذلك أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ويلحق بهذا ما, أج... ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة لأن الإجماع حجة فيكون بقوة المرفوع وقد وضع بعض العلماء قيضا في الغيبيات وهو أن يكون المفسر مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل إذا كان في القول المذكور شبهة الخبر الإسرائيلي إذا كان لما جاء للرائح والعقل بل لازم يكون جاء من وحي وده لبيقول حكم المرفوع قول يقوله من عند نفسه الصحابي ولكن في الحقيقة ما ينفع شيء القول ده من عند نفسه قول في الحلال والحرام مثلا في التشريع في أمور الغيبية بد أن يكون قد وقف عليه من وحي فده بيبقى لي حكم لإيه الراف يعني لي حكم الراف يعني حكم الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع كأنما اسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضح يا أخوانا يبقى هو موقوف على الصحابي أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف سندا على الصحابي وله حكم حكم الراف لأن مثل هذا لا يقال من جهة بأي والاجتهاد معايا يا أخوانا لكن لا بد أن أنا حازر من ما يكونش من يأخذ من إيه من آ كتب أهل الكتاب عن أهل الكتاب ومن أمثلة أسباب النزول ما رواه الحاكم عن جابر قال كانت اليهود تقول من أثمر أتاه من دبرها في قبرها جاء الولد أحول فإنزل الله عز وجل نساءكم حرف لكم قال الحاكم هذا الحديث وأشباهه مسند عن آخرها وليست بمقوفة فان الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فاخبر عن ايه من القران انها نزل انه نزلت في كذا وكذا فانه حديث مسند هنا دلوقتي كل اسباب النزول بس بشرط ها ان يغلب اما ان يحصل التاكد او يغلب الظن بكونه سببا للنزول فعلا لان في بعض الصيغ ما بتقولش صريحه وفي بعض الصيغ صريحه زي هنا فأنزل الله يعني اول ما حصل الكلام ده أو ما حصلت الواقعه دي فانزل فهنا صريح في ايه صريح في ان الايات اللي نزلت دي كانت بسبب الواقعه دي لكن احيانا بياتي بغير صراحه وده سياتي في اسباب النزول احيانا بياتي باسلوب غير واضح نزل قول الله عز وجل كيت كيت بسببك كنا كن نفعل كت وكت ثم نزل قول الله عز وجل كل دي صيغ مصريحة في كونها سببا للنزول فبالتالي ما ينسويش عليها الحكم ده ايه الحكم اللي بيسوي ونقول ان ده حديث مسند مش موقف على الصحابة ولكن له حكم الراف فهو حديث مسند كأنما أسند الى النبي صلى الله عليه وسلم مش موقف على الصحابة امتى لما يكون الصيغة تفيد الصراحة في سبب النزول واضح إخواننا وده سيأتي إن شاء الله تعالى اثنان منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم وحكم هذا القبول كذلك لأنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن وهم أعلم بلغتهم من غيرهم نعم ثلاثة منهم ما رجع ما رجع فيه إلى أهل الكتاب وهذا له حكم الإسرائيلييا. آه الحكم اللي احنا ذكرناه تفصيل اللي ذكرناه. أربعة منهم بتهادوا فيه وهذا فيه تفصيل. ألف أي توافق جتهادهم. أي توافق يعني هيبقى اتفاق يبقى إجماع. أي توافق جتهادهم فيكون حججا. ب أن يختلف جتهادهم فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات على ما سيأتي في قواعد الترجيح قيم ألا يرد على إلا عن أحدهم ولا يعلم له مخالف فهذا الأخذ به أولى خاصة إذا حفت به قرائن القبول كأن يكون قول مشهور منهم بالتفسير كعلي وابن مسعود وابن عباس أو قبله من جاء بعدهم وأخذ به أو غيرها من القرائن. يعني الظاهر والله أعلم أن المصنف قصر في هذا. فكلمة في هذا الأخذ به أولى قصر فيها. بل الأخذ به واجب. إمتى حينما لا يرد إلا قول واحد فقط. قول واحد من الصحابة فقط. فإذا جاء قول عن واحد من الصحابة هل قول حجة جمهور العلماء المتقدمين يقولون بذلك بقول حجة وإنما حصل الخلاف في المتأخرين قضية قول الصحابي حتى فقها أو في التفسير كل قول للصحابة إذا اتفقوا خلاص ما فيش إذا اختلفوا يرجحوا بين أقوالهم طيب إذا ورد عن واحد فيهم وسكت الباقي إذا علمنا أن الباقين قد سكتوا يعني قبولا وإقرارا هذا اتفاق لكن إن لم نعلم إن لم نعلم هنا دي المسألة اسمها قبول قول الصحابي قول الصحابي دي المسألة دي في الأصول قول الصحابي وجمهور العل والعلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة نصوا على وجوب به. حصل الخلاف بعد ذلك لكن في القرون المتقدمه كان العامل على قبول خبر الصحابي على قبول قول الصحابي طالما انه لم يخالف لم يخالف احد طبعا هذا الوجوب قد يتلقى، قد يتاكد قد يقوى فلو حصل عليه لان احنا عندنا عند اهل السنه ان العلم يقوى صح كده إن العلم يقوى ما ينفعش العلم درجة ما بلغت مبلغا لا كيف تحيد قال أو لم تؤمن هذا علم ولا مش علم هو الإيمان ده كنظام ولا علم علم وهذا إيمان نبي صح كده قال أو لم تؤمن قال بلا ولكن يطمئن قلبي ففي زيادة في التصديق وزيادة في القبول وزيادة لكل لوازم الإيمان والكل عناصر الإيمان في زيادة، فلو جاءت قراءة يقوي الوجوب عشان ما حدش يقلط، لو جاءت قراءة، نعم إحنا نقبل الحديث ونصاححه ونقبله، فلو جاءت قراءة زادت في قبولنا في أي إشكال؟ فيش أي إشكال؟ نعم رابع تفسير القرآن بقول التابعين نقف هنا نكتفي بهذا الله وأعلم وصلى الله